كانت واحدة فله النصف ولأبائه لكل واحد منهما السدس مما ترك إذا كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أباه فليه فَإِنْ كَانَ لَهُ إخْوَةُ فَلِأُمِهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُصِيبْهَا أُوْدَاءٌ